بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والشنف الرحمن تبتعون بطفوها إذن بعد أشقها فقابلوا رسول الله ما الله وكرم بسرمه وأسفل والمدين وأصلي وأستم على حبيبه من خلقه وأصفيه من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أخطاره وأجباعه من لديه معاشر الأحباب من المقرر لدينا أن الإسلام هو الدين الذي اصدره الله لنفسه وهو الذي وهمه بالقبول لديه فقال عز من ومن يَبْتَغِ غير الاسلام دِينًا فلن يقبل منه وعلى هذا فان الاسلام دين شديد القوى على وسسه يؤمن للسوى من استنار بنجمه حاد عن الغوايه واصاب الهدايه ومن تركه الى غيره فقد ضل وغوى واننا معاشر الكرام اذا اردنا ان نرتقي الى مقام ان نكون فعلينا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا ان نتشبه بقبره الكرام وعلينا ان نرتقي حتى نصل الى رزق ومراتب فتشبهوا ان لم مثلهم، مثله فان التشبه بالكرام رباح علينا ان نتمسك بالإسلام عقيده واخلاقا وسلوكا وعلينا ان نتعلق بمعالي الامور ونترك سفاسفها اعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب معاني الامور ويكره سفاسفها وفي روايه ويكره سفافها علينا ان نشتغل بالقران وان نطرب عنا القيل والقال كما, كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفنه نهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وعن اضاعه المال علينا ان نشتغل بما ينفعنا ليوم معادنا وأن نطرف كل ما يوحى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا نشتغل إلا بما فيه الصرقية والتذكية والتحنية والتذكية معاشر الأحباب معنا أحد الاخوه أن الله عليه الإسلام وهداه إلى الإيمان وقد اختار من الأسماء إذن محمد صلى الله عليه وسلم اخذر الله تعالى ان يثبته على هذا الدين وأن ينصر هذا الدين ويقصواه في العالمين إن هو ليُدرِّض صدر عليه وهو يريد أن ينطق بالشهادتين سيف ملك لتكون شهود له يوم هيا ما الله عليه وسلم أشهدو؟ أشهدو؟ إله ألا إلا الله إن الله إلا الله Low <laughs> as